بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اعداءه وعدوا وكونوا اولياء ان تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم يخرجوا الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبتضاع مرباطي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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرنك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 انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد عَسَى اللَّهُ أَنْ يَدْعُ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَلْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ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 راجِكُنَّ أَن تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاَلَقَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَانْتَهُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ اِنْ ءَالَنْتُمْهُمْ اَنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُونَّ مَا إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إذا آتيتموهن أدورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَعَاقِبْتُنَّ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَعْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا دَعَى يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا يبايعنك على ان يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتل نعولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسون من الآخرة قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبول